Bismillahirrahmanirrahim Al-Flammin Tidak ayatul kitab khakim Huda wa rahmata li'l-muhsinin الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمِنَ ان اشترى له والحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويستخف لهم عذاب كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعذ الله حقا Wahyu العزيز الحكيم Khalq السماوات Bغير عمد Tauronها وألقى Faham Faham Faham Faham Faham Faham Faham Faham Faham Faham Faham Faham Faham Faham Faham Faham Faham Faham Faham فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأقول ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في غلال مبين 111. And the Lord has given us the wisdom of Allah 122. And whoever is grateful is only grateful to himself 123. And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 وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلينا عرجتم فأنا أفضى بما تنتعملون يا بني إنها إنسة قال حبة من خرد لها فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقل الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور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 Alam tawu anna Allah sakhkhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa asbagha alaykum li'amahi dhahiratan wa bathina. Wa minan nasi man yujadilu fi Allah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 وقد استمسك بالعوة الوسطى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كثر فلا يحزن ككفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور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 هار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كله يجري إلى جل مسمى وأن الله بما تعملون خبير.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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا وشيهم موج كالظلل لذع الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى الفرز فمنهم مقتصد وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ تقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولوده وجاذ عن والده شيئا إن وعذ الله حق